اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم النهارده عن قيامه ربنا يسوع المسيح من بين الاموات اول حاجه عايزين نقولها عن القيامه هي قوه القيامه القيامة هي انتصار على الموت ولم يوجد احد من قبل على الاطلاق انتصر على الموت منذ بدء البشرية الى يومنا هذا ولذلك قيل عن السيد المسيح انه باكورة الراقدين يعني اول واحد قام من الاموات من جميع الذين رقدوا من قبل ولعل البعض يقول ان في ناس قاموا من الاموات في العهد القديم الي اقام ابن ارملة صرفت الصيدة ويليش اقام ابن الشونمية. وهزام عليشع أقامت ميتا أيضا والسيد المسيح اقام ثلاثه ابنه ييروس وابن أرمال اتنايين ولعازر ولكن الذي نريد أن نلاحظه أن كل هؤلاء أقيموا من الأموات ولا نقول قاموا من الأموات أقيموا يعني أقامهم غيرهم سواء المسيح أقام البعض أو أحد الأنبياء أقام البعض لكن ما فيش حد قام لوحده منتصرا بذاته على الموت ومن هنا كانت حادثة قيامة المسيح من الأموات وليس اقامه من الاموات قيامة من الاموات هي الحادثة الاولى والاخيره من نوعها ولهذا كان امرها صعبا جدا على اليهود وقالوا انها لو تمت تكون الضلاله الاخيره اي القيامة أصعب من الضلاله الأولى التي هي تعليم المسيح في نظرهم يعني ولهذا أيضا كان اليهود يحاربون القيامة كما كان الشيطان يحارب بكل قواهم أرادوا أن يمنعوا خبر القيامة من الانتشار المسيح كان بقورة الراقدين لأنه أول من قام بذاته ولم يقمه غيره بقوة لاهوته بقوة الحياة التي فيه فيه كانت الحياه والحياة كانت نور الناس مش معقول الذي فيه الحياة يموت أو ينتصر عليه الموت ثاني حاجة اعتبر المسيح فكرا للراقدين من الاموات او باكوره لانه اول من قام بجسد ممجد ونحن سنقوم من الاموات على شبه جسد مجد ثالث حاجة بتخلي المسيح اول من قام الاموات انه الوحيد الاول الاول بين كل الذين قاموا انه قام ولم يموت بعد ذلك فقيامه دائمة ابدي يعني العازر مات بعد كده وابن ارملة اثنين مات بعد كده وابن الشنامية مات بعد كده الى اخره لكن المسيح كان الباكوره الذي قام قيامة لا موت بعدها دول الثلاث حاجات قام بنفسه قام بجسد ممجد قام قيامة لا موت بعدها دي اول نقطة كذلك من الاشياء اللطيفة في قيامة السيد المسيح المعجزات التي احاطت بها معجزات زي ايه زي الزلزلة. زي الملاك الذي دحرج الحجر زي الزهورات الكثيرة من الملائكة التي صاحبت القيامة زي ايضا قيامة المسيح وخروجه من القبر المغلق وهو مغلق كما خرج من بطن العزراء وبتوليتها مختومة كذلك خرج من القبر والختوم عليه وهو مغلق كما هو وبنفس الوضع دخل وخرج من الابواب وهي مغلقة عند لقائه بالتلاميذ فكانت معجزة اخرى من معجزات القيامة ومما ازاد في قوة القيامة الاحتياطات العجيبة التي فعلها اليهود بشيوخهم وكهنتهم وانضمام السلطة الرومانية اليهم كون انهم حرسوا القبر بحراس متججة بالسلاح كون انهم ختموا القبر باختام كون انهم وضعوا على القبر حجر عظيم وحرسوا المكان وراقبوه مراقبة شديدة كل هذا دليل على القيامة كمان كون ان المسيح دفن في قبر جديد لم يدفن فيه احد من قبل دليل على ان اللقام هو المسيح وليس اي ميت اخر يعني لو كان مقبرة عمومية فيها ناس كتار ممكن نقول اي واحد فيهم هو اللقام العجيب انه الكهنة الذين حاربوا المسيح وقدموه للصلب وبحثوا له عن تهمة وجابوا شهود زور كما أتوا بشهود زور لتقديمه للصلب أتوا بشهود زور يشهدوا ضد قيامته فقدموا رشوة للجنود لكي يشهدوا زورا أن التلاميذ أتوا ليلا وسرقوه وهم نيام طيب ما دام هم نيام عرفوا منين انه, انه, انه تسرق وعرفوا منين ان التلاميذ جم من نيام مش حاسين بحاجه لكن شهود زور قال لهم قولوا كده للوالي وإحنا نقدر نخركه من عنده وما يجرلكوش حاجه واستباحوا الكذب في تقديمه للصلب واستباحوا الكذب في قصة القيامة ومن ضمن التهم التي وجهت اليه انه كاسر للسبت بينما في دفنه كسر السبت ايضا لانه جم وجابوا ناس وختموا القبر بختم وجابوا حجر وشلوه وحطوه وكل دي اعمال كسروا فيها السبت ايضا حينما ارادوا ان يحتاطوا حتى لا يسرق جسده احد وكل هذه الاحتياطات كانت في الصالح واثبتت ان المسيح فعلا قام السيد المسيح قام في وقت لم يعرفه أحد لحقيقة أخرى لازم ناخد بالنمن. قام في وقت لم يعرفه أحد ولم يره أحد وهو قائم كل الذي حدث أثناء قيمته يعني لم يره أحد أثناء قيمته لكن رأوه بعد كده كل الذي حدث انهم رأوا القبر فارغا فاستنتجوا قيامته وبعد كده لما ظهر ظهورات عديدة اثبتت القيامة قصة القيامة في الكتاب المقدس في الاناجيل الأربعة. في اختلاف في التفاصيل لكن لا يوجد تناقض في التفاصيل ليبا الاناجيل الاربعه سجلت زيارات كثيرة للقبر المواعيد مختلفة والذين زاروا القبر مختلفين يعني دول غير دول ولذلك الاحداث بتختلف من واحد لاخر كان ممكن ينتقد احد لو كانت زيارة واحدة لاشخاص معينين والتفاصيل مختلفة لكن الزيارة ديه غير ديه غير ديه والمعاد مختلف مرة يقولوا في عشية الثبوت مرة يقولوا الظلام باقي مرة يقولوا في الفجر مرة يقولوا اطلعت الشمس يعني المعاد مختلف الكتاب قال. ظهر اولا لمريم المجدلية وبولس قال ظهر اولا للصفه هو بصفة عامة ظهر اولا لمريم المجدلية كما ورد في مرء الستاشر قبل التلاميذ الاثني عشر بدليل انه طلب اليها ان تبشر الرسل بقيامته ومن ضمنهم بطرس اذا فمريم المجدلية رأت المسيح قبل ان يراه بطرس لكن بالنسبة لتلاميذه الاثني عشر ظهر اولا لبطرس لكن بالنسبة للبشرية عموما يبقى اولا لمريم المجدلية ظهر لمريم المجدلية ظهر لبوترس طبعا مريم المجدلية ومعها المريم الأخرى وبعض المفسرين يقولون ان مريم الأخرى هي مريم العذراء، وكان الرسل يتحاشوا الكلام عنها لئلا يحاول اليهود قتلها يعني. وظهر للتلميزي عمواس وظهر للأحد عشر والعجيب أن الجميع حتى الذين ظهر لهم شكوا في قيامته يعني الشيطان كان قاعد يشتغل شكك الناس أثناء عملية الصلب وقبلها وبدأ يشكك بعد القيامه في ساعات حادثه معينة تاخد شهرة تغطي على الكل بينما يكون لها مثيلات كثيرة زي ايه مثلا زي خيانه يهوذا كتير خانوا المسيح لكن ابرز حد فيهم خيانه يهوذا فدايما الناس يتكلموا عن يهوذا ومع خيانه يهوذا تتنسي كل الخيانات الاخرى وفي الشك نتكلم عن شك توما بينما الجميع شكوا مش بس تومة لكن توما لان حدسته برزة شوية فاصبح مثالا للشك طب ايه الدليل على كده هقول لكم الدليل ايه طبعا اول ناس شكوا النسوة يعني اول ناس شكوا النسوة الكتاب بيقول اخذوا حنوط وأطياب وراحوا القبر حنوط وأطياب ده ايه يا مين اذا كان السيد المسيح بيقول هيقوم في اليوم الثالث فدول لو امنوا حقا انه هيقوم في اليوم الثالث يبقى يروحوا بايمان يتمتعوا بامجاد القيامة لكن كنوا انهم ياخدوا معهم حنوط وأطياب للجسد يبقى شعرين ان الجسد قاعد في القبر والمسيح ما بيقومش هو في, في ايه قيلة على الاثنى عشر على الاحد عشر طبعا كان يهوز راح اللي شكوا هم رفرين بيقول لم يكونوا يعرفون الكتب انه ينبغي ان يقوم من الاموات في يوحنا عشرين تسعة مع ان السيد المسيح قال لهم انه هو هيصلب ويقوم من الاموات اني مش عارف الحكاية دي طارت من دماغهم ازاي مش عارف والمسيح نفسه قال لهم مش بس انه هيصلب ويقوم ده قال لهم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني وقال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان يندع فرحكم منكم فقبل ان يصلب قال لهم انا هسهر لكم تاني بعد شويه مش هتشوفوني وبعد كده هتشوفوني لكن التلاميذ كلهم شكوا والمجدلية ايضا شكت وقالت اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه وانا قلت لكم مره قبل كده ان المجدلية شكت في قيامة المسيح ثلاث مرات وردت في إصحاح واحد في إنجيل يوحنا مع إن كانت أول من ظهر لها المسيح راحت ليوحنا وبطرس وقالت لهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه يعني شكت فيه ورددت الإشاعات اللي ماشيه في البلد اللي نشرها رؤى الكهنة كهنة وشيو. وبعدين لما ظهر لها الملاكين وقال لها لماذا تبكين قالت لهم اخذوا سيدي ولست لست اعلم اين وضعوه للتاني مرة ولما ظهر لها المسيح وظنته البستاني وقال لها يا امرأة لماذا تبكين قالت له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته طبه ما بتؤمنيش بالقيامة يا ماري. مال ازاي مسكت قدميه وسجدتي له وقال لك امضي وقولي لاخوتي ان يذهبوا الى هناك يرونني شك ثلاث مرات المجدلية شكت النسوى شكوا ان ازاي عموات شكوا يقول لما يكونوا يعرفوا الكتب بار ده قبل المسيح قالوا له هل أنت أحرك المتغرب عن أورا شليم أنت ما اسمعتش عن نسوع الذي كان نبيا مقتدرا في الأقوال والأفعال و... وصالبوه ومش قالوك في اليوم الثالث يقوم والتلميذ وتوما إلى آخر وجاء السيد المسيح في قيامته لكي يزيل هذه الشكوك كلها ولكي يعيد بناء الكنيسة الذي انهار ليس فقط في اثناء الصلب انما وصل إلى ما بعد القيامه أيضا وحتى وسط أعمدة الكنيسة التلاميذ الأحد عشر دخل الشك السيد المسيح لما ظهر لهم شكوا فيه ايضا يعني واقف قصادته وشكوا فيه ازاي بيقول ظنوه خيالا وحتى تاني يقول ظنوه روحا لدرجة المسيح قال لهم جسوني وانظروا الروح ما لهوش لحم ولا عظام يعني مش بس قال لتوما جسني وانظروا هاد صباعك ده قال للتلاميذ كلهم قال لهم جسوني وانظروا الروح ليس له لحم ولا عظام ولعل السيد المسيح استبق اللحم والعظام عشان يزبط قيمته شو بيقول ايه كتاب هنا في لوء 24 وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا يعني قيامة الجسد دي لا ده مجرد روح في لوء 24 فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي اني انا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم عندكم هنا طعام فناولوه جزء من سمك مشوي وشيء من شهد عسل فاخذوا اكل قدامه فكيد اللحم والعظام استبقاها لكي يؤمنوا بقيامته والاكل والشرب شيء استثنائي ولكن ايضا لكي يزيل شكوكهم في قيامته ولذلك قال القديس بطرس الستبانتي ان السيد المسيح في فترة تجسده على الارض كان يريد ان يثبت للناس لاهوته اما بعد قيامته فاراد ان يثبت لهم ناسوته يعني ان ليه جسد مش جايز بتلغم لهوته ده عايز بتلغم ناسوته تقول لي مالك الممجد امتى في الواقع الصفات الاساسيه للجسد الممجد ربما تظهر اكثر عند الصعوب لان بعد كده لا اكل ولا شرب ولا لحم ولا عظام ولا حاجات من النوع ده تاني لكن كان عايز يوريهم بس الحاجات دي عشان يثبت انه قام جسدا مش لقوا خيال لقوا روح الى اخره القديس سويرس الانطاقي في تعليقه على شكوك المجدلية بينما المجدلية كان قد ظهر لها المسيح ورأته وسمعت صوته ولمست قدميه وسجدت له وبعد كده شك طب واحد يقول ازاي بعد ما شافت كل الحاجات دي شكل القديس ويرس يرجعنا الى قصة بطرس الرسول حينما اخرجه الملاك من السجن في اعمال اتناشر في اعمال ايه اتناشر بيقول الملاك ضرب جنب بطرس وايقظه طائلا له قم عجلا فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملك قل تقلبسني عليك ففعل هكذا وقال له قلبس ردائك واتبعني فخرج وكان لا يعلم ان الذي جرى له بواسطة الملك هو حقيقي بل يظن انه ينظر رؤية يعني من الان مش قادر يصدق ده ملاك ظهره وصحاه ونزل السلسلتين من ايديه وهو بطرس نفسه مش قادر يصدق هو برس السجن ومش قادر يصدق وفاكر ان اللي حدث له هو ايه هو رؤية جايز مريم المجدلية لما لقيت البشاعات مالية البلد اللي نشرها اليهود قالت ربما اللي اردت ان رؤية ان عارف ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان البلد ان رؤية زي ما بطرس فكرها ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان بطرس راح هناك وخبط على الباب ففتحت له جارية اسمها رودة جارية دي من الفرح لما خبط على الباب وبصت لقيته جريت تقول لهم هناك للمجتمعين في الصلاه وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب فقالوا لها أنت تهزين وأما هي فكانت تؤكد أنه هكذا هو فقالوا انه ملاكه يعني بطرس وفكرينه ملاكه يعني برضو الحاجات دي كل دي في أعمال 12 تورينا يعني ايه جايز واحد يشوف وبعد ما يشوف تجيله الشكوك زي ما دول افتكروا ده روح ولا خيال ولا دي رؤية ولا ده ملك السيد المسيح في قيامته اراد ان يزيل الشكوك وهنا نجد حنو عجيبا في تصرف المسيح ونزول منه إلى مستوى الضعف الموجود عنده خلوا لكم نقطة بسيطة أقولها لكم فيدي. السيد المسيح قال لمريم من المجدلية ازهبي وقولي لاخواتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني فمضت وقالت لهم هذا الكلام فلم يصدقوها طب اللي اللي ما صدقوهاش دول هيروحوا الجليل مش بقول هيروحوا الجليل وبعدين ظهر للتلميزية عمواس فذهبوا واخبروا الرسل فلم يصدقوا ولا هذين ايضا عدم تصديقهم للمجدلية والتلميزية عمواس جاد في مرء الستاشر وبعدين النسوة تحققنا من القيامة والملك بشرهم كله وبعدين ذهبوا واخبروا التلاميذ فلم يصدقوهن وتراء كلامهن لهم كالوسوات هيروفوا الجليل دول طب يا رب انت اقول يمضوا الى الجليل هناك يا روناني وهم خايفين على روحهم الباب ومرشادين يخرجوا من العلية ومش معقول هيروحوا الجليل ولا مصدقين انك امت خالص النسيح يقوله ولا تزعر ولا جليل ولا حاجة انا اروح لهم لحتى عندهم ويبقى قاعدة الجليل دي بعدين طب وقبنا الكلام ده لنين في يوحنا عشرين ليتكلم على نفس اليوم من ايه تسعة عشر ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقه حيث كانت التلاميذ مجتمعين لسبب خوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم وبعدين في آية ستة دي يحنى عشرين آية ساعت عشر آية ستة عشر وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم فجاء يسوع الأبواب مغلقة وقف الوسطى وقال سلام لكم لأن المرة الأولى ما كانت تومى موجود يبقى رحلهم لحد عندهم في الأوضى المغلقة هم مش يروحوا يرحولوا الجليل معلش جالهم لحد عندهم مرتين في يوم القيامة وفي اليوم الثامن اللي بنسميه حد توم عشان يقويه وبرضو ظنوه خيالا وما كانوش عايزين يصدقوا ظنوه روحا وما كانوش عايزين يصدقوا وقال لهم جثوني وانظروا وانت توم هاد صباعك واحتمل كثيرا وبعدين ظهر لهم في الجليل وهم بيصيدوا عند بحيره الطبريه في منطقة الجليل بعد ما تقووا شوية وقدروا يخرجوا من العلية المغلقة وقلوبهم تتشدد شويه صحيح بنقول للمسيح قم قوي إيمان الرعاه ولما اشتاة الرعيه، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع المردلين قام علشان يزيل الريبة ويزيل الشك ويزيل الضعف ويزيل الخوف ويزيل الحبس اللي جوه العليه ويعطي قوة لهؤلاء الضعفاء انهم يبانوا للناس ويجاهروا ما, يكنش... ما كنش اد الموضوع كان ظهور المسيح نوع ايضا من نزول لضعف التلاميذ ليه هو أثبت لهم القيامة بعدة أمور بالقبر الفارغ بشهادة الملائكة وبأي تاني وباللي جوا الأبر القبر الذي لا يوجد فيه جسد دليل على قيامه صحيح مش موجود والملائكة وشهادتهم نسمع عن ملاك بشر مريم المجدلية ومريم الاخرى في رواية انجيل مت وملاكين بشروا المجدلية في رواية انجيل يوحنا وملاكين بشروا النسوة في رواية انجيل لوقا وملاك ظهر لسلوى والنساء الاخريات في مرقس يبقى في شهادة ملايكة وفيه القبر الفارغ وفيه ايه تاني في الحاجات اللي جوه القبر نظروا الاكفان موضوعه زي ما هو مطرح ما نايم والمنديل ملفوف وموضوع على جنب طبعا لو في سرقه ما تتركش الاكفان موضوعه لسببين السبب الاول ان اللي عايز يسرق طبعا الاكسان دي غالية جدا لان لاصق بيها المر والطيب وكل دي حاجات غالية اللي عايز يخد يخد يعني اللي عايز يسرق هيلقي الكمية الضخمة دي اللي جابها نيكو واللي جابها يوسف الرامي تعتبر ثروه وأيضا لأن نزع الأكفان اللي لاصق بيها المر والعود والطيب والحاجات دي كل الأشياء اللي تصلبت حوالينا جسد وجل أصبحت عملية صعبة ولابد تتمزق وتاخذ وقت فلا يتفق مع السرقة ان يترك ثمن الأطياب دي كلها ولا يتفق مع السرقة ان الواحد عنده وقت رايق ينزع ويشيل اللي بيسرع عايز يجرب سرعة قبل ما يزبطوه وايضا لا يتفق مع السرقة ان توجد الاكفان سليمة لان عملية نزعها بعد لصق لا لابد تجعلها متنزقة فلما لقوها سليمة كأن واحد انسحب منها وهي أعدم حلها اللي يشوفها يؤمن على طوك وبعدين حاجة تاني المنديل موضوع لوحده وليس مع باقي الأكفان وده ترتيب معين اللي بيسرق ما بيقعدش يرتب هو بيدربك بي الدنيا ويكركبها ويمشي لكن مع كل هذا ما كانش الإيمان موجود هو لازم نقول ان مريم المجدلية أمنت اولا وظهر لها المسيح لأن لو كان ظهر اولا لبطرس قبل مريم المجدلية ما كانش بطرس شك مع اللي شكه لما جت مريم المجدلية وشك مع اللي شكه لما جيت الميزة عمواس وشك مع اللي شكه لما جت جت النسوة وتبشر كان كان ثبت الاثنى عشر وقال لهم لا يا جماعة ده أنا شفت بقانية يبقى لازم فعلا المجدلية هي الاولى التي رأت المسيح والذي قال لها هذا وبرضو شك كل ده يورينا ان السيد المسيح كان يعرف ضعف البشرية لخدوا بالكم من مريم المجدليه تلات حواس استخدمت رأت المسيح بعينيه ولمسته بأيديه لما مسكت قدميه وسجدت له وسمعت صوته وهو بيقول لها امضي وقولي لإخوتي إلى جوار إنها رأت القبر الفارغ ورأت الملاك أو الملاكين وسمعت منه طب ايه اللي حاصل وكل هذا وفيه شكوك فكان لازما ان السيد المسيح يقدل الاربعين يوم لكي يثبت ايمان التلاميذ مع قوة حادثة القيامة كم ممكن لا تأتي بنتيجة اذا ما كانش السيد المسيح داوم طوال الأربعين يوما يثبتهم ويظهر ليهم ويريهم نفسه بآيات وعجائب لدرجة أن يوحنا قال الذي رأيناه وسمعناه ولمسته ايدينا ودي حدثة القيامة كانت مهمة جدا لتثبت الايمان مجرد صلب المسيح بدون قيامة يبقى انتصار الموت وخلصه لكن لما المسيح انتصر على الموت بالقيامة كان, هو كان هنا القوة الجبارة التي لصقت باذهان التلاميذ طول الاصور وكان ايضا في قيامة المسيح تبشير بالقيامة لنا جميعا اننا كلنا هنقوم ولذلك هولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 يقول لو ما كانش قام المسيح لو ما كانش في قيامه يبقى ما قامش المسيح ولو ما كانش قام المسيح يبقى باطل هو ايماننا وأنتم بعض في خطاياكم باطل هو ايماننا وأنتم بعض في خطاياكم ونبقى احنا شهود زور لاننا نقول عن المسيح انه قام وهو ما امشي فحدثة القيامة كانت قوة في ذاتها لتدعيم الايمان المسيحي واعطاء فكرة ان هناك ما هو اقوى من الموت الموت انتصر على البشرية كلها ففيش حد ادري قوم الموت الوحيد اللي انتصر على الموت بذاته بقوته بلاهوته هو المسيح وزي ما قلنا ان هو قام لوحده يعني شخص لوحده وهيقوم وكل القوة بتتكاثف لمنع القيامة ويبقى فيقهر الموت ويقهر كل هذه القوى، ودليل ايضا على صدقه لانه قال انه هيقوم فاذا امن يبقى صادق في كلامه وايضا دليل على لاهوته لانه هيقوم بذاته من غير ما حد يقيمه دليل على ان الحياه التي فيه أقوى من الموت الذي حمله من أجلنا ودليل على إن الحياه التي فيه لا يمكن أن تبقى في قبر مستقيم حاجة تدل على قوته وعلى صدقه وعلى لهوته تدل ايضا على بره فلو كان مداما واستحق الموت ما امكنه ان يقوم ده يبقى الله ضد نفسه فايه المجد بتاع الايامة ده هيجيله منين لكن هذه القيامة دليل على بره وان كانت القيامة دليلا على بره تكون في نفس الوقت دليلا على ظلم اليهود له وظلم الكهنة ورؤسائهم وظلم الذين اسلموه للموت ولذلك لعلنا نلاحظ فيما بعد لما بشر التلاميذ بالقيامة أراد اليهود أنهم يسكتوهم وقالوا أنتم تريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان تريدون أن تجلبوا علينا إيه؟ دم هذا الإنسان طبعا أنت قلت دمه علينا وعلى أولادنا للوقت هتهربوا من دم هذا الإنسان بيهربوا ليه؟ لأن لما يبشر بقيامته يبقى دم شخص بار لكن هم بيقولوا قتلنا شخص مذنب، فالتبشير بالقيامة دليل على بره لهذا كله حاول اليهود ان يمنعوا القيامة بكافة الطرق حاولوا ان يمنعوا القيامة بالحراس بالاختام بالحجر الكبير فوق القبر بالشكوى الى بيلاطس هذا المضل قال انه هيقوم في اليوم الثالث فاضبط القبر لالا ياتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلاله الاخيره اشر من الضلاله الاولى اشر بالنسبه لهم يعني هم خايفين من الحكاية دي خايفين من ان القيامة تهزهم ترعبهم فبيقولوا تبقى اشر من الضلاله الاولى وبعدين لما قام المسيح ارادوا ان يمنعوا خبر القيامة بالرشوة بالاكاذيب بكلام الضلاله يضعونه في افواه الحراس كانهم يقولوا لبيلاطس احنا عايزين نمنع الرجل ده من انه يضل الناس عشان يسبنا احنا اللي نضلهم ثم اللي ضلله وقالوا قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه صدقوني انا الواحد يقرا الكلام ده و... ويتكسف جواه رؤساء كهنه يروحوا للعساكر ويقولولهم لهم كلام كد ويقول لهم قولوا الكد ده ايه مدى احترامهم لانفسهم وهم بيقولوا للعساكر كلام كد وبيدوهم رشوه علشان يقولوا الكد لا شك انهم كانوا يحتقرون انفسهم في الداخل يبقى حاولوا قبل القيامة ان يمنعوا القيامة بالحراس بالاختام بال... بالحجر الكبير وبعد القيامة ارادوا ان يمنعوها يمنعوا خبر القيامة بالرشوة بالاكاذيب بالاتصال ببيلاتوس ثم ارادوا ان يمنعوا الكراز بالقيامة بالقبض على التلاميذ برميهم في السجن وعقدوا مجمع وقالوا هؤلاء الناس يريدون ان يقلبوا علينا دم هذا الانسان وكانت القيامة رعبا لرؤساء الهوت العجيب ان اعمال الله تكون فرحا للبعض ورعبا للبعض القيامة كانت فرح للمريمتين وكانت رعبا للفراس والقيامة كانت فرح للتلاميذ وكانت رعب لشيوخ اليهود وهكذا القيامة العامة ايضا هتكون فرح للأبرار ورعب للاشرار الذين يقولون لقبال غطينا والاتلال اسقط علينا دول ما صدقوا تخلصوا منه فيقوم تاني حاجة كانت تخفهم ولذلك حاولوا أن ينشروا الأكاذيب ويقولوا للحراس قولوا ان التلاميذ أتوا وسرقوه ونحن نيام طب مدام نيام إزاي عرفت أنهم سرقوه دي حاجة وتاني حاجه حاجة اللي هيجوا يسرقوه كيف يدحرجون الحجر الكبير اللي فوق القبر يدحرجوه ازاي ودحرجه الحجر دي مش هتصح الحراس ودخول القبر والسرقه مش هتصحيهم ولا دول كانوا ايه اموت ثم ايضا ما مصلحة التلاميذ في ان يسرقوا جسدا ميتا لشخص قال انه سيقوم؟ طب ما ينتظر عليه لما يجي اليوم التالت ويشوف يقوم ولا لا ويطلع صادق ولا لا فان كان صادق فبقى مفيش حاجة لسرقة الجسد وان كان كاذا في كلامه حاشة طبعا يبقى مفيش داعي للتعب من اجل شخص بيقول كلام ما ينفسي ثم ما معنى ان التلاميذ يكرزوا بالقيامة ويلاقون الموت والاستشهاد من اجلها ان كانوا هم انفسهم لا يؤمنون بها وعارفين ان ان هم سرقوا الجسد يعني يموتوا على من اجل كتبة بيقولوها طبعا المسيح مات بالجسد ولكن لاهوته لا يموت عشان كده بنقول قدوس الحي الذي لا يموت القيامة كانت ليها دلائل كثيره جدا من ضمنها صراع الحق والباطل الحق قد يصلب ثم يقوم يعني ايه يصلب ثم يقوم يعني الحق يتعب اولا وينتصر اخيرا الباطل ممكن ينتصر في الاول الباطل ممكن يمتصر في الاول الباطل يقدر يقبض يقبض على المسيح يقدر يرشو احد تلاميذه فيسلمه الباطل يقدر يجيب شهود زور على المسيح ويلفق له تهما الباطل يقدر يقبض على المسيح الباطل يقدر يستهزأ بالمسيح ويلطنه ويحط لأكل الشوق ويقدر يسلمه ويقدر يبوته ويبدو أن كل شيء قد انتهى ثم تأتي القيامة لكي ينتصر الحق أخيرا ويضيع الباطل تماما ولعل من حكمة القيامة ان الانسان اللي بيسلك في طريق الحق يحتمل اولا ويشعر ان وراء كل صليب قيامة وان الحق لابد ان ينتصر ولو في الاخر ولو في الهزيع الاخير من الليل ولو بعد اليأس لكن لابد ان الحق ينتصر اللي صلبوا المسيح افتكروا انهم قضوا عليه مش قضوا عليه بس وعلى رسالته وعلى تعليمه وعلى كل شيء فلما جاءت القيامة انتصر الحق على الباطل وانتصرت الحياة على الموت وبالقيامة حقق المسيح مواعيده ولذلك الملاك قال لمريمتين ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال يعني هو قال انه وقام كما قال هنا في نقطه بسيطه في الحقيقه الواحد مش عايز يعدي عليها المسيح قال انه هيقوم في اليوم الثالث العجيب العجيب ان التلاميذ نسوا هذا الوعد ولما قام المسيح ما كانوش مصدقين انه ومين اللي منسيش رؤساء الكهف؟ قالوا تذكرنا ان هذا المضل هما اللي تذكروا والتلاميذ نسيوا لان ساعات الافراح ممكن الواحد ينساها لكن الالم والخوف ما ينساش ابدا ما يتنسيش قيامة المسيح بالنسبة للرؤساء الكهنة كانت خوف كانت رعب مش قادرين ينسوها بالنسبة للتلاميذ كانت فرح الفرح ممكن يتنسي لكن الخوف ما يتنسيش ابدا تذكرنا ان ذلك المضل المهم ان المسيح تحققت اقواله وقام كما قال وصدق في قوله لي نفس انا اضعها من ذاتي لا يستطيع احد ان ياخذها مني لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها وفعلا كان له سلطان ان يسترجع هذه النفس فتأتي الى الجسد مرة اخرى وكان صادقا في مواعيده للتلاميذ بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني اراكم فتفرح قلوبكم لا اترككم يتامى انا اتي اليكم التلاميذ تعزوا بالقيامة وشعروا بصدق المسيح في مواعيده واعطاهم هذا ايمانا كبيرا بصدقه في كل شيء اخر ولذلك كانت القيامة دافعا قويا للإيمان وغيرت التلميذ بشكل كبير زي ما هنقول ما دام المسيح مواعيده صادقة إذا باقي مواعيده تبقى صادقة كما صدق في أنه قال أنا آتي إليكم يبقى صدق أيضا في قوله أنا ماضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت أعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا نقطه ثانيه نقولها في القيامه وهي تواضع الرب في قيامته يعني ايه تواضع الرب في قيامته يعني ربنا خلى صلبه علنا أمام الكل الإهانة والاستهزاء به علنا أمام الكل والقيامه خلاها سرا لم يرها أحد من الناس على الإطلاق ثم رأوا ظهوره بعد القيامة لكن نفس حكاية القيامة حد شفت طب ما يا رب تعمل تعويض بين اللي حصل و ومجدك يشوفوه الناس في القيامة ربنا ما يحبش الحاجات المبهرة دي ولا المظاهر البرانية ولذلك لم يسمح بأن مجد قيامته يعلن لجميع الناس وقام سرا وقام في الفجر في وقت كل الناس نايمين فيه قبل ما يصلح الصبح وقبل ما ترشخ الشمس وقبل ما يصحى الناس وقبل ما يجوا للقبر حتى قبل ما النسوة القديسات يأتين إلى القبر وقبل ما يوحنا وبطرس يجي القبر لا تلميزه لأعداو سر محب شامل تعويض زي ما في ميلاده ولد بطريقة متواضعة في قيامته ايضا قام بطريقة متواضعة وفي التجلي الذي يثبت بعضا من مجده كان يدوب لثلاثه من تلاميذه وما خلاش الكل يشوف مجرد بس درس وعربون يعطيه لهم ولكن يبقى الشيء كله سر وما ان قيامته كانت سرا الا انها ازعجت اليهود الى ابعد حدود الازعاج لعل البعض يسال ويقول لماذا لم يظهر لهم لكي يؤمنوا يظهر للكل يعني يؤمن للكل يعني اولا لانهم لا يستحقون هؤلاء الناس الذين كذبوا وضللوا وجابوا شهود زور وكانوا في قسوة القلب ونكران الجميل وهبطت بشريتهم الى ذلك المستوى اللي ظهر يوم صلب المسيح هؤلاء لا يستحقون ان يبصروا قيامته. دي نمرة واحد ونمرة اثنين لو ابصروا ايضا لا يؤمنون صدق ابونا ابراهيم حينما قال لغني لعازر قال له وإن قام واحد من الموت لا يصدقون طب ما المسيح قبل كده أقام لعازر بعد أربعة أيام يعني أمنه ده ماكملش أسبوع إلا وكانوا صلبوه بعدها ده تان يوم بدأوا يتأمروا على قتله من يوم حد الزعف وقالوا هو ذا الكل قد صار وراءه ابتدى الحسد ده كله طب وإقامة الأزهر نفعتكم ولا حاجه لما فتح عيني المولود أعم بعد ما فتحهم قالوا درج الخاطئ وأخرج الشياطين قالوا بالله زبول بيخرج الشياطين ودول كانوا هيؤمنوا دول ما يقولوا شابت ده ان لقوه طايم من الاموات يقولوا ده خيال ده فانتصات شيطانية يعني ما حاجات ما فيش مانع ابدا اذا كان معجزاته بيقولوا ببعلى زبود يبقى ممكن قيامته يقولوا ده خيال ده واحمة رؤى كاذبه يقولوا زي ما يقولوا يعني فأولا هم لا يستحقون وثانيا ما كانوا سيؤمنون ده المسيح بيقول لو لم اعمل بينهم اعمالا لم يعملها احد من قبل ما كانت لهم خطيه لكن دلوقتي خطيتهم بقي لانهم شافوا كل حاجه وما امنوش يعني ايش معنى القيامه دي اللي كانت تخليهم يؤمنوا حاجه تاني ترك الرب موضوع القيامة للكرازه والتبشير وتركها ايضا للإيمان الذي يبصر لتدخل في دائره العيان لكن الذي يؤمن دون أن يرى يبهو ذا الإيمان. طوبى لمن آمن دون أن يرى. الإيمان هو الثقة بما يرجه والإيقان بأمور لا ترى. فتركها للإيمان. سمعني لو ظهر لهذا الجيل الجيل اللي بعديه إنه لازم يؤمن بدون أن يرى والأجيال الأخرى ما لازم تؤمن دون أن ترى. وايضا لانه ليس الجميع يحتملون منظر ميت بيقوم ده حتى بالنسبة للتلاميذ اللي ظهر لهم ظهر لهم بالتدريج يعني ظهر لمريم بالتدريج وظنته البستاني وبعدين خلها تعرفه وبعدين وتلميزي عمواس ظهر لهم بالتدريج وأمسكت أعينهم على انهم يعرفوه وبعد شويه خلهم عرفوه والتلاميذ ظنوه خيالا وقال لهم ما تخفوش سلام لكم وبدأ يريهم يعني شوية بشوية كده على ايه الحالات كان الظهور الذي ظهر به المسيح لكثير من تلاميذه للأحد عشر والأكثر من خمسمائة أخ ولشاول الترصوص فيما بعد كان هذا كله كافر في قيامة السيد المسيح نلاحظ ايضا قوة القيامة قوة الرب في قيامته لأول مرة نرى من يستطيع أن يدوس الموت ويكون أقوى من الموت حتى نفس طريقة قيامة المسيح كانت في قوة. الذي يقوم على الرغم من الحجر الكبير وعلى الرغم من القبر المغلق وعلى الرغم من الأختام لابد أن يكون قوي والذي يقوم ويخرج من الأكفان ويتركها كما هي مرتبة لابد أن يكون قوي والذي يقوم وفي قيامته لا يشعر الحراس بهذا ويخرج من القبر المغلق دون ان يره ايضا لابد ان يكون قوي كان المسيح أقوى من هذا كله كان أقوى من كل الاستعدادات التي عملها اليهود لكي يمنعوا قيامته كان أقوى من كل قوة بشرية ومن كل تدبير بشري أعطاهم فرصة للصل للاستهزاء للطن للبصاق لتقديمه للموت ثم أراهم أن كل هذا لا قيمة له في نظره وهو أقوى من هذا كله وبقيامه المسيح ظهر أن صمته لم يكن ضعفا بدليل النؤام ظهر أن صمته أثناء المحاكمات سواء أمام مجلس السنهدريم أو أمام بيلاتوس أو أمام هيرودس لم يكن ضعفا وتسليم نفسه للذين قبضوا عليه لم يكن ضعفا هو كان يستطيع أن يتكلم وإن تكلم لافحمهم دو هو صبي فتى في الثانية عشر من عمره لما تكلم أفحم الشيوك فكم بالأولى لو كلمهم في ذلك الوقت طبعا قوة ربنا لا تزيد ولا تنقص لكن أقصد بيكلمهم والباطل بتاحهم واضح فصمته كان من أجل أن يفدينه وليس من أجل ضعف فيه وظهر أيضا أن صمته كان يعني أنه تقدم للموت بإرادته ولم يكن ذلك ضعفا لأن القوة التي ظهرت في القيامة تدل على أن المسيح ما كانش في ضعف لو كان المسيح قد صلب ولم يقم لكان هناك مجال لاتهامه بالضعف لكن قيمته دلت على ان صمته كان لحكمة الهية هدفها اتمام الفداء وليس عن ضعف وبقيامته وقوه قيامته ارانا ان البشريه اقصى ما تعمل ايه تقتل الجسد لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم اكثر ليعملوه والجسد اللي هيقتلوه ممكن يقوم برضو يعني ما تخافوش من حاجه لما قام المسيح كلهم كفئران خائفة هربت الى جحورها وقوة القيامة رعبت كل اعداء المسيح ولذلك جميل جدا قول بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته شعر القيامة فيها قوة قوة بالنسبة للموت وقوة بالنسبة لجميع أعدائه وقوة بالنسبة لطريقة القيامة نفسها وأصبحت القيامة تعطي فكرة عن روح الانتصار المسيح المنتصر اللي قام من الاموت والقيامة جعلت الصليب فخرا للمؤمنين يعني لو كان المسيح قد مات وانتهى موته بالصليب كان الصليب يبقى عار لانه صار نهاية لهذا المسيح لكن الصليب ما صارش نهاية المسيح داس الموت إنما أصبح الصليب رمزا للفداء مش رمزا لنهاية المسيح المسيح لم ينتهي وقلبت هوان الصليب إلى فخر ما فيش شك إن أتباع المسيح كانوا منهارين انهيارا وقت صلبه فلما جاءت القيامة حولت الهوان الى فخر وحولت الضعف الى قوة وصارت قوة القيامة لها تأثير على التلاميذ فالتلاميذ اخذوا قوة من هذه القيامة واصبحوا يبشرون بالقيامة باستمرار يبشرون بكل جرأة ليه؟ ليه كانوا بيبشروا بكل جرأة؟ اقصى ما يمكن يعملوه فيهم، يعملوا ايه؟ يموتوهم هيقوم زي ما قام المسيح فاصبحوا ما يخافوش من حاجه. ايه ده هيجرأ ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ فلي... فليسيروا في في خطى المسيح أهو موتو وبعدين آم وأصبحت صورة المسيح القائم من الأموات تعطي قوة لكل مسيحي يؤدي شهادته بقيامة المسيح نلاحظ أيضا ان القيامة اعطت نوع من الرجاء الرجاء ان وراء كل ظلمة نور ووراء كل موت حياة ووراء كل اهانة مجد و وراء الحزن الذي أصاب التلاميذ وقت صلب المسيح وجد فرح القيامة مرة أخرى فأصبحت القيامة عنوانا للرجاء حياة الرجاء التي يعيشها الإنسان في المسيح سوء وأصبح تحت صورة القيامة نضع عبارة لا مستحيل فيش حاجة مستحيلة ابدا فيش حاجة مستحيلة ابدا حتى لو مات المسيح في قبره عليها اختام هيقوم تاني واصبح الموت لا يخيف احدا ويجي بولس يقول اين شوكتك يا موت ده ما بقاش يخوف حتى وق يمكن ان يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي قوي المسيح اللي له القوة ان يهزم الموت ممكن يهزم اي حاجة ان يأقل من الموت لان فيش اصعب من الموت هو اصعب حاجة فان كان المسيح هزم اعزق اصعب حاجة اللي هي الموت ممكن يهزم ما هو اقل من الموت فأعطت نوع من الرجاء وأصبح لا مستحيل وكل شيء مستطاع للمؤمن والحياه التي جاءت بعد الموت أعطت الناس فكرة عن الأبدية والحياه التي بعد الموت لأن القيامة معناها حياه بعد الموت وأصبحت قيامة المسيح عربونا لقيامتنا نحن وأصبحت مجالا لإيماننا بالقيامة ولذلك بيقرأ في صلاة الجناز الفصل اللي موجود في كورنثوس الأولى خمستاشر ومعناه إن كان المسيح ما أمشي يبقى إحنا مش نقوم وإن كان المسيح ما أمشي يبقى باطل كل إيماننا وإن كان ما فيش أيامه يبقى ما فيش أبدية وما دام ما فيش أبدية يبقى إيه لازمه التعب من أجل الفضيلة ومن أجل البر ومن أجل وفي النسك وفي الزهد وفي الاصوام وفي الجهاد لناكل ونشرب اننا غدا نموت تنتشر بقى الابيه قوريه وحياه اللذه على الارض القيامه اعطت فكرة لاعداد الانسان نفسه للابديه ان في حياة اخرى وما دام في حياه اخرى يبقى في فرح بالابديه والى جوار الفرح بالابديه فيه مسؤوليه مسئولية عن كل عمل لأن الإنسان يقوم لكي يعطى حساباً عن كل ما فعله بالجسد خيراً كان أو شرراً ومدام في أبدية يبقى في اشتهاق للأبدية ليه اشتهاق أن أنطلق وأكون مع المسيح فذلك أفضل جداً ويبقى كلمة المسيح صادقة وعد لكم مكانا وآتي وأخذكم إليه وبالقيامة والإيمان بالحياة الأخرى وبالأبدية تأكد للجميع ان الحياة على الأرض هي غربة وأصبح الناس ينظرون إلى حياتهم على الأرض كغربة تعدهم للأبدية السعيدة وبالتالي أصبح لا خوف من الموت لأنه مجرد جسر ذهبي ينقل الناس إلى حياة أفضل فهو ليس النهاية وإنما هو بداية لحياة أجمل وبالقيامه. صار للإنسان هدف في حياته، بيحيا لهدف، هدف اللي هو الحياة الأخرى والعشرة مع الله والسعادة والنعيم الأبدي، وبالقيامه أصبح الناس أصحاب رسالات. لأنه عارف ان كل تعب هيتعبوا على الأرض من أجل رسالة يقوم بها محفوظ له في العالم الآخر لو ما فيش قيامة يقولك طبعا نتعب نفسي ليه وأشقى على الأرض بل, بل لماذا يكون هناك استشهاد أيضا إن ما كانش فيه قيامة ما كانش فيه قيامة يبقى فيش داعي الاستشهاد أبدا وما فيش داعي للنسك والزهد والبر والفضيله فيش داعي لحياه الروح ايضا لان فتره حياتنا على الارض قصيره جدا طبعا البر جميل في ذاته لا شك لكن اذا وجدت ابديه ويوجد اكليل بر فيها فهذا هو الاجمل يوجد دافع وهدف بل بالقيامة أصبح الإنسان يحترم ذاته فهو ليس كالحيوانات إنما له خلود وحياته ليست قصيرة على الأرض إنما حياته في الأبدية سوف لا تنتهي فيبقى الإنسان يحترم ذاته لأن له هذه الأبدية وله هذا الخلود وله هذا الوعد بالحياة الأخرى وبالقيامه يرد الإنسان إلى رتبته الأولى ويصبح الموت شيء طارئ بالنسبة للإنسان نتيجة الخطية ولكن في قيامة المسيح قامت البشرية كلها بموته موتنا او متنا معه وبقيامته قمنا ايضا لكي نحيا معه في الابديه طبعا القيامه فيها حاجات كتيره خالص لازم نقولها ان شاء الله نكملها في مرة تانية واشكر حسن عن صدق